قال الإمام ابن عربي رحمه الله أخذنا مسألة متقدمة أو أخذنا بعض المسائل التي تعلق بقوله الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فما هي المسألة الأولى سبب نزول هذه الآية وقد عن من سبب نزول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إلى أهل جاهل وسنتين سنتين وأكثر فوقت لهم أربعة أشهر فمن آل أقال من أربعة أشهر فلنسى بإله حقني ما خال هذا الأثر على ما ذكر المحقق ضعيف نعم جاعن بن عباس وضعفه بعض المحققين من فيه حالف بن عبيد أحسنت فما معنى الإله والفي والعزم الذي لقر في الآية هذه فضل نعم الإله والحلف والفي عند من؟ فضل نعم الرجوع والعزم؟ فضل نعم تجريد القلب عن الخواطر المتعارضة فيه لا واحد منها خواطر متعددة متعارضة فيجرد ويعزم على واحد من هذا الخواطر فهذا عزم فما معنى قوله يؤلون الذين يؤلون قد رأيت أنه تعدب من هنا والألاء أو آلاء يتعدب على عند نعم ضمن معنى يعتزلون الذين يعتزلون من نسائهم بالأنية فأفاد معنى فعلين الفعل المذكور وفعل آخر وهذا أبلغ ما يكون فلذلك اختار المحققون مذهب البصريين في التضمين فما هو مذهب البصريين في التضمين الذي اختاره المحققون منهم شيخ الإسلام وكذلك تلميذه مع محسنة أن الطبنين يكون في الأفعال لا في الكلمات والحروف قال فعادت عربا تحمل معاني الأفعال على الأفعال لما بينهم الارتباط فيضمن معنى لفظ معروف إلى آخر أو يضم معنى لفظ معروف إلى آخر مع بقاء معنى اللفظ الأول فإشراب كلمة معنى كلمة أخرى هذا معنى التضمين إشراب كلمة معنى كلمة أخرى مع بقى هذه الكلمة التي ضمنت التي ضمنت كلمة مضمنة والصحيح فيه ما تقدم معكم أنه متى أمكن الحمل على مذهب البصلين فلا يعدل عنه وإذا لم يمكن إلى بتكلف فيعدل عنه إلى مذهب الكوفيين إلى مذهب الكوفيين فيجعل التضمين في الكلمات والحروف قال رحمه الله المسألة الرابعة فيما يقع به الإلاء بأي شيء يقع الإلاء هل بكل يمين أم بيمين مخصوصة دون غيرها في خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى وذكر ابن قدامى موفق في المغني شروط الإلاء ذكر شروط الإلاء وهي أربعة قال الموفق رحمه الله كما في الحاشية شروط الإلاء أربعة أحدها أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إلى هذا لا خلاف فيه بين العلماء إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته وعزت الله لا أتي زوجتي أو لا أتيه قبل زوجته قبل سنة قبل خمس أشهر لا أتيك خمس أشهر فهذا لا خلاف فيه أنه إله والله لا أتيكي قبل سنة قبل خمسة أشهر هذا ما فيه خلاف أنه إله وهكذا إذا حلف من صفات الله بعزه الله إلى آخره ولكن الخلاف بمسيحكي ولا خلاف بينها العلم بأن الحلف بذلك إله فأما إن حلف على ترك الوطأ بغير هذا مثل أن حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة أو صدقة المال أو الحج أو الضهار ففيه روايتان فإذا حلف بشيء من ذلك هل يكون إلاءا أو لا يكون إلاءا في خلاف بين العلماء فإذا قال علي الطلاق إن أتيتك إن وطأتك قبل خمس أشهر أو ست أشهر هل يكون حلف بالطلاق هل يكون إلاء أو لا عبيدي أحراب إن وطأتك قبل سنة عبيد أحراب إن وطأتك قبل سنة فهذا حلف بالنذر حلف بالنذر علي صلاة أربع صلوات صليها لله إن وطأت قبل خمس أشهر قبل سنة هذا حلف بالنذر أيضا كذلك وهكذا أيضا في مسألة صدقة علي ألف ريال إن وطأت قي ستصدق بألف ريال أو علي ألف ريال انتزم بها إن وطأت قبل خمس أشهر قبل سنة فهذا حلف بالنذر أيضا كذلك هو يحلف بشيء ويعلق فهذا ليس بحلف الحقيقة وإنما يجرى مجرى الحلف عند الفقهاء يجرى مجرى الحلف عند الفقهاء ففيه كفارة علي الطلاق إن وطأتكي فإذا وطأها فعليه الطلاق فعليه إذا أراد به اليمين فيكفر وكفر كفارة يمين إن عزم فهو طلاق ولا شك أو أراد به التهديد يعني إذا أراد به التهديد ولم يعزم عليه وإنما أراد أن يهدد المرأة عليه الطلاق إن خرجت من البيت إن خرجت من البيت عليه الطلاق فإن قصد به التهديد ولم يعزم على الطلاق وإن يريد يهدد هذه المرأة لا تخرج الشيخ الإسلام بن وهكذا شيخنا نغيش الجماعة من المحققين يرون أنه لا يقع طلاقا إلا إذا نواه إنما العمال بالنياه وهذا لم ينهي الطلاق وإنما أراد التهديد ولم يقصد الطلاق فإذا خرجت من البيت فإذا خرج من البيت فإنه لا يخون قد طلقه لأنه ما نوى الطلاق وإنما أراد التهديد فإذا أراد أن يتراجع مثل هذا فعليه كفار يمين إن لم ينوي الطلاق وإلا يلزمه لا في تراجع خلاص لكن إذا نوى اليمين فلا بأس أنه يكفر كفار يمين في هذه الحالة هذا على قم شيخ الإسلام وإلا جماعة من أهل العلم وظنهم الجمهور يقولون هذا طلاق يقع إذا خرجت عليه الطلاق إن خرجني إلى بيت فلانة إلى بيت فلانة فإذا خرجت إلى بيت فلانة فعليه الطلاق هذا عند الجماعة عند الجمهور ولكن الشيخ الإسلام يقول أن من المرجع للنية فينظر في أمر هذا الرجل فإن قصد التهديد ولم يقصد الطلاق لا يقع الطلاق وهو يجر مجرى اليمين يجر مجرى اليمين وإنا غاد به الطلاق ونوا ذلك عازم عليه فإن حصل ما علق به فيكونوا طلاقا، يكونوا طلاقا، الشيخ الإسلام تلميذ على ما ذكر، وهكذا جماعة حقيقيين معاصرين، الشيخ بن باز رحمه الله على هذا، جماعة علماء المملكة على هذا التفصيل، فالحاصل هذا الشرط الأول في أن إلاء أن يحلف باللاء أو بصفة صفاته وهذا نخل فيه بينه العلم أنه إلاء إذا علق بأكثر من أربعة أشهر. الخلاف فيما إذا حلف بغير ذلك حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة مال علي الطلاق إن وطأتك قبل خمس أشهر هذا في الحقيقة مه يمين لكنه يجري مجرد يمين يعتبر يمينا ذي كفارة فهو ليس بيمين ولكن هذا التعليق عند الفقهاء يمين يسمونه يمينا ويعطونه أحكام يمين فهل يقع به الإله هذا الحلف؟ حلف التعليق تعليق الطلاق بعتاق إلى آخر ذلك هل يقع به الإلاء أو لا يقع به الإلاء في خلاب بينهم العلم قال فأما إن حلف على ترك الوطر بغير هذا مثل إن حلف بطلاق أو عتاق صورتهما سمعته علي كذا إن, كان إن فعلت كذا أو علي العتق عتق عبيدي إن وطأتك قبل كذا وهكذا في الحلف أيضا قال ففي روايتان ثاني إحداهما لا يكون موليا وهو قول الشافع في القديم والرواية الثانية وهو مول وبذلك قال الشعبي والنخعي وهذا قول جمهور العلم أنه مول فليس سرط يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى أو من صفاته في هذا الحكم وهذا هو الصال يكون موليا فإن هذا يجرى مجرى اليمين يجرى مجرى اليمين فإذا علق وحلف بالطلاق أو العتاق أو الصدقة أو الحج أو الضهار عليه الظهار إن وطأتك قبل يعني كذا كذا من المدة التي هي أكثر من أربع أشهر فهذا يقع يقع عليه فيوقف ويكون موليا به هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصواب لأن الله يقول للذين يؤلون من نسائهم فإنه لم يقيد ولم يفرق لم يقيد ولم يفرق بل أطلق سبحانه وتعالى والإلاء أستمعت أنه الحلف اليمين على الشيء إلاء آل فلان حلف على أن لا يأتي أهله ولم يقل الله سبحانه وتعالى بالله أو بصفة من صفاته بل أطلق فقال للذين يؤدون من نسائهم ولم يفرق بين هذا ولا هذا فمن حلف بالله أو حلف بهذه الصورة التي فيها التعليق التي تجرى عند الفقهاء مجرم يمين فإنه يقع عليه على أصح الأقوال وهو قون جمهور أهل العلم واختاره العلام العثمين رحمة الله تعالى عليه قال ففي روايتين إحداهما لا يكون موليا وهو قول الشافعي في القديم والرواية الثانية وهو هو مولن وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم لأنه يمين منعت جماعها صوابها له صواب لأنه يمين منعت جماعها جماع المرأة علي الطلاق إنه طأت في قبل كذا هذا يمين وقد سمعت أنه من حيث الحقيقة مهي يمين لكنه يجرى مجرى اليمين عند الفقهاء فيقع به الإله هذا هو صحيح وهو خيار العثيمين وقول جمهور أهل العلم لأنها يمين منعت جماعها أي جمع زوجها فكانت كان كالحالفي بالله تعالى الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطن أكثر من أربع أشهر وهذا شرط عند جماعة من أهل العلم شرط الجمهور أنه يحنف على أكثر من أربعة أشهر وأما إذا حلف على أربعة فما دون فهذا ليس بإله حكمي ليس بإله حكمي فقد حنف أن يسعى صنعه من لا يطى نساء شهرا فهذا من حيث الحكم الذي هو معلوم في الإله والمصطلع عليه هذا ليس بإله حكمي فيتم الشهر إن شاء أو يرجع ويكفر أو يرجع ويكفر، إما يبر باليمين هذا الذي حلف أنه لا يطى أهلا إلا إذا رأى خيرا من هذا فيرجع يرجع من حلف على يمين فلا غيرها خيرا منه فليأت الذي خير الكفر على يمين لكن إذا رأى في في هجرهن مصلحة يتم الشهر كما أتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بالإلال الحكم إلى لغوي لأنه حلف لا يأتي نساء شهرا فأتم الشهر ثم أتى نساءه عليه الصلاة والسلام فما كان أربعة فما دون فهذا ليس بإلال حكمي على صح الأغوال كما سيتغفلاف الشرط الثاني أن يخلف على ترك الوطأ أكثر من أربعة أشهر وهذا قول ابن عباس وطاوس وابن جبيل وابن جبيل ومالك والأوزاع والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وقال عطاء والثوري وأصحاب الرأي من هم أصحاب الرأي؟ لا عبد الله حنفية نعم ويختر الرأي عنده الكوفة وقال عطاء والثوري وأصحاب الرأي إذا حنف على أربعة أشهر فما زاد كان موليا فهؤلاء الأحناف ومن أخذ بهذا القول عطاه الثوني يرون أنه إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد كان موليا والجمهور يرون أنه إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر لا يطأ هذا هو المولي يحلف على أكثر من أربعة أشهر أما أربعة أشهر فما دون فليس بمول حكماً قال وقال عطاء والثوري وأصحاب الرأي إذا خلف عن أربعة أشهر فما زاد كان موليا وحكاه القاضي أبو الحسين دواية عن أحمد وقال النخعي وغتاد وحماد, وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق من خلف على ترك الوقت القليل في قليل من الأوقات أو كثير وتركها أربعة أشهر فهو مول إنه هذا غير صحيح صحيح القول الأول لقول تعالى الذين يقولون من النساء تربص أربعة أربعة أشهر تربص الأربعة أشهر هذا مول فإن الإله حل... حلف وهذا حالف نعم هذا حالف لغة وإنه لغة أما حقما فلا شرعا هذا ما هو إله فالإله بأربعة أشهر فما بأربعة أشهر فصاعدا وأما أربعة أشهر فسافلا فهذا ليس بإله الشرط الثالث أن يحلف على ترك الوطن في الفرج نعم هذا شرط مهم أن يحلف على ترك الوطء في الفرج هو شرط من شروط معتبرة يعني ولو قال والله لا وطأتك في الدبر يحلف لا وطأتك في الدبر أكثر من أربعة أشهر فهذا ليس من مول ولا يجوز له أن يطأ أهله سواء كان بيمين أو بغير يمين لا يجوز له أن يطأ أهله في الدبر فيقول لا وطأتك في الفرج وينو الفرج يقصد الفرج أما لا وطأتك في الدبر هذا ما هو مول ولو قال والله لا وطأتك في الدبوري لم يكن موليا وكذلك إن قال والله لا وطأنك دون الفرج لم يكن موليا يعني في الفخذ وفي غير ذلك المواضع المباحلة فهذا ليس مول فإذا المولى هو الذي يتر يحلف على ترك الفرج على ترك الوطأة في فرج زر مرأته قال الشق أو فرج حلال أما إذا قال فرج حرام مراعاة فرج زوجة وكل ذلك حتى ملكت اليمين أيضا لا يعد موليا إذا حلف على ملكة يمينه أنه لا يطاعها أنه لا يطاعها وإن كان في الفرج ما يكون موليا هذا في الزوجة خاص في الزوجة هو سئ في قال الشرط الرابع أن يكون المحلوف عليه رأة أي زوجته أي زوجته لأن غير الزوجة لا لأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه فليكن موليا منها فإن حلف على ترك وطأمته لم يكن موليا وهكذا على فرج محرم لم يكن موليا فمن يعيد هذه الشروط وهي شروط مهمة في الإله عند من فضل نعم أن يحلب بالله أو بالصفة من صفاته وهذا لا خلاف بينها العلم أنه إله طيب فإن بغير الله أو بغير صفة من صفاته كان يحلب بالطلاق أو العتاق أو الصلاة أو الصدقة ومعنى الحلف يعلق علي كذا إن كان كذا علي كذا إن كان كذا مثلا أو يقول علي يعني صدقت بمال كذا إن وطأتك قبل خمس أشهر فما الحكم نعم صحيح هو القول الجمهور أهل العلم أنهم مولن لأن الله يقول الذين يقولون من السائب لم يفرق وهذا اختيار من من المعاصرين أسامي من عثيمين رحمه الله تعالى شرط الثالث شرط الثاني نعم أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر هذا على خلاب نهل العلم فإن حلف على أربعة فسافلا فلا يكون أمونا أكثر من أربعة فصاعدا طيب الثالث وعندما لديك أدريس نعم أحسن أن يحلف على ترك الوطف الفرج فإن حلف على ترك الوطف الدبر. فإنه لا يكون موليا أو في غير الدبر من مواضع الأخرى التي تجوز له لا يكون موليا فلا يكون موليا إلا بالحنف عن الفرج طط الفرج الرابع فش لنتم تحضر الدرس ما عندك أن يكون المحلوف عليه الزوجة أحسنت فإن حلف على ملكة اليمين أو على فرج حرام لا يكون موليا أحسنتم هذا إن شاء الله نكتفي بها هذا ال يعني هذا الكلام والمساء لن تتمها بعد إلى هنا.